بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله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 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممتكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وَمَنْ نَصُرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذِ يُغَشِّي كُمُ عَسَاءً مَنَّا مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا يربكم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان واليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.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 يوم إذ دبره إلا متحرفا لقتال أو تحيز إلى فئة فقد باع بغضب من الله ومؤاهه جهنم وبأس المصير.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 يعلم عليم لا يكوم وان الله موهن كيد الكافرين ان تستفتح فقد جاءكم الفتح وان تنته فهو خير لكم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 أَنَّ الَّلَّا تُصِيبَ النَّذِيرِ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّهُ وَأَلَّوْا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَذْكُرُوا إِنَّمَا أَنْتُمْ قَلِيلُ من تضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأوابكم وأيدكم بنصره ورزقكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلمون الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله للفضل العظيم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 وَيَتَتَلَّ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْلَا إِنْ كُنَّا سَمْعَى أُولَئِكَ قُلْنَا مِثْلَهَا مثل ذَلِكَ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 تغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كان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 وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقادلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله qu'on a l'air d'amour إن أنتم بالعروة الدنيا وهم بالعروة القصوى والرقو أسفل o إن شر الدواء يعني من الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينطرون عهدا في كل مرة the وَإِن جَنَاحُ الرَّجُلِ لِسَلْمٍ فَاجْعَلْهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ Allah إِنَّ هَذَا الْوَاجِبُ